أشام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم اهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم رفعوا الأكفة ضرعوا عند شدائد والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وطفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل وعليه أصبح حوبة ذمع الثكال والأرامل لله رب المشتكى بالأواخر والأوائل والله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق تلا من سيزهق كل باطله